بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لقد فتن الذين من قبلهم فلا الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا سا يحكمون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 يعمل الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن جزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا وإلا.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 ومن الناس من يكون آمنا بالله فإذا أوذي في الله ومن الناس من يكون آمنا بالله فإذا أوذي في الله يجعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء من ربك لا يقول اننا كنا معكم اوليس الله بعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم ان الله الذين امنوا ولا المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين بخطاياهم من شيء إنهم لكاذبون أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم الفسادة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفيلة وجعلناها, وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلك خير لكم إنهم كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء. السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقاءه أولئك يئسون من رحمتي وأولئك مَنْ كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جاءوا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا تَتَبَايَنُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن ناصري.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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئن قُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إلا أن كنتم من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا, قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إننا هذه القرية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 سُنُنَالُ طَسِيءَ ابِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِنَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِن ريجزا من السماء ريجزا من بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم وساب البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذابه فمنهم من رسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من أغرضنا وما كان الله ليضلمهم وما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثلا يأخذون دون الله أولياء أكمل للعن كبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العن كبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا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 قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يبلى عليهم إن في ذلك رحمته وذكره إن في ذلك لرحمته وذكره لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا ورسينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يقشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة المهوت ثم لا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم لنبوء أنهم من الجنة رفعت جريم تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجروا العاملين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 أَلَئِذْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ فَأَنَّى يُفْكُ الله يبسط العزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به فأحيى به الأرض من بعد موتها لا ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.